مستقر ولا قد جاءهم من الانباء ما فيه مزدره حكمه بالغه فما دون نذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء خش عن أبصارهم مِنَ من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني نعلوب فانتقر ففتحنا امام اب السماء بما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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل منقع فكيف كان عذابي ونذر وَلَا قَدََ السَّغْرُنَقُغُْ آلَ لِذِكْرِ فَهَللِم مُدُْدَكِرْ كَذَّبَت ثمَودُ بُِّذُرُ فَقَاُونُ أَبَشَغَم مِن النَّ وَاحدََّ التَّدِعون الذي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل ناقَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُهْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّزُرِ إِنَّا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 قَشتَنَا فَتَمَا رَبٍِ نُزَرُ وَل قَدَ رَوَدُهُ ضَفِيهِ فَقَمَسْنَا أَعيُونَهُم فَذوقُ عَذَابِي وَنُظَرُ وَل قَدَ صَبَحَهُم بُبْ رَةَ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 موقتا يدير اكفاركم خير من اولىكم ام لكم براءه في الذبر ام يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا الْغِنَاءُ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعًا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ وَكُلُّ صَدِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهَا قَاعِدُونَ صِدْقَ عِيNAD مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ